ومن يكن ليقول الناس يفلبه أخسر بففقته في موقف الندم ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم كفاه من كان في شورى وهودا وفي الإسراء موعظة للحالق الفهم إياك واحذر ممارا تستفيه به كذا مباهة أهل العلم لا ترمي فإن أبغض قل للخلق أجمعهم إلى الإله ألذ الناس في الخصم والعجب فاحذره إن العجب مسترف أعمال صاحبه في ثينه العلمي وبالمهم المهم ابدا لي وبالمهم المهم مبان تدريكه وقدم النص والآراء فتهمي قدم وجوبا علوم, علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم وكل كسر الفتاة الدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم داعا كما قاله العصري منتحلا وبالعثيق قد وعطسم ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهمي ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه سمد ألا توبى لمعتهم للعلم فاخذر إن كاتمه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تماني الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه معشر الإخوة والأبناء الوصية السابعة في هذه النبذة الوصية السابعة في هذه النبذة وهي قول الناظم رحمه الله تعالى ومرحبا قل لمن يأتيك يقلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهمين هذه الوصية من الناظم رحمه الله تعالى للمعلّم الوصية هذه للأستاذ للعالم فإنه يوصيه بطلابه يصيح بطلابه خيرا وأول هذا الخير أن يتلقى الطلاب ويستقبلهم بقوله مرحبا يصيح أن يستقبل الطلاب ويتلقاهم بالترحيب قائلا لهم مرحبا نعم وهذا الترحيب له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعلم الأول لنا عليه الصلاة والسلام وقد تقدم معنا في لقاء سابق ما ذكرناه في سنن أبي داود إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم أليس كذلك؟ فهذا الأدب العظيم من المعلم مع طلابه فيه خير عظيم وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وله الأثر في نفوس الطلاب فلذلك وصى به الناظم هنا المدرس الشيخ العالم المعلم وصاه بأن يستقبل طلابه بالترحيب إذا أقبل طلبة العلم إذا أقبل السائلون إذا أقبل المتفقهون عليك أيها المعلم فليكن الاستقبال لهم بطلاقة الوجه والبشر والبشاشة وسعة الصدر وحسن الاستقبال وحسن الكلام والخطاب فإن في ذلك تأليفا لقلوبهم وإقبالا بهم عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ديدنه فقد كان عليه الصلاة والسلام يستقبل من وفد عليه متعلما أو مسلما ومقتبسا منه عليه الصلاة والسلام العلم وطالب الفقه في دين الله سبحانه وتعالى كان يستقبله بذلك فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام من الوفد أو القوم سألهم لما وفدوا عليه وهم خير الوفود وفد عبد القيس إذ آمنوا طوعا من غير استكراه ولا حرب رضي الله عنهم، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أول ما قدموا سائلا من الوفد أو قال من القوم شك الراوي، فقالوا ربيعه يعني من ربيعه بعض من ربيعه فإن عبد القاسم من ربيعه فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد أو قال مرحبا بالقوم مرحبا بالوفد أو قال مرحبا بالقوم شك من الراوي مرحبا بالوفد أو مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما فهذا الترحيب شرح صدورهم وأثلجها وأنثوا إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وكانت بلادهم بلاد هجر التي هي الآن المعروفة عندنا في المملكة العربية السعودية باسم الأحتاء. نعم فقدموا من تلك البلاد بلاد الأحتاء اليوم التي عاصمتها الإدارية الآن الجغرافية العصرية مدينة الهفوف نعم قدموا من تلك البلاد على النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا هو الاستقبال ثم قالوا بعد أن رحب بهم عليه الصلاة والسلام إن نأتيك من شقة بعيدة يعني مسافة بعيدة وبلد بعيدة وبعدت عليهم الشقة ثم قالوا وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مبر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة أليس هذا هو التعلم فاستقبلهم عليه الصلاة والسلام بالبشاشة وسعة الصدر وطلاقة الوجه وحسن الكلام عليه الصلاة والسلام فاستبدأهم بقوله أو ابتدأهم بقوله مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما وهذا الحديث متفق عليه وأيضا جاء أن عند أبي عيسى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام مرحبا بالراكب المهاجر وإن كان في هذا في سنده انقطاع عند الترمذي في سنده انقطاع وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن حبان في الصحيح واتبراني في الكبير وغيرهم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلاني من بني عامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ورجل في لفظ ورجل وفي لفظ ورجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم هذا السؤال فقالوا أو فقال رضي الله تعالى عنه إنا من بني عامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم الحديث وهذا الحديث سنده حسن إن شاء الله كما خرج الترمذي رحمه الله تعالى وابن ماجه وعبد الرزاق والبغوي في شرح السنة وتمام الرازي في الفوائد والخطيب في الجامع وابن عبد البر أيضا في الجامع غيرهم غيره خرجوا جميعا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جاءه طلاب الحديث يسألون يستقبلهم بقوله رضي الله عنه مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فطالب العلم إنما جاء يقتبس ما يريد دنيا فالواجب أن تكافئه على حسن مقصده وصلاح نيته وجمال وجهته أن تقابله بمثلها إن لم يكن بأحسن وهذا أول ما يظهر في الترحيب بطالب العلم فكان رضي الله تعالى عنه إذا أتاه من يريد أن يسأل عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يست أو يستفتيه يستقبله بقوله مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح لكم الأرض يعني يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أبو سعيد قال بعد أن يرحب يقول لمن جاءه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم أو قال غلمان حديثة أسنانهم يطلبون العلم إما قوم أو غلمان شك الراوي هذا أو هذا والغلمان من القوم حديثة أثنانهم يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم فإذا جاءوكم فعلموهم الحديث فكان أبو سعيد رضي الله عنه يستقبل كل من جاء بقوله رضي الله عنه مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الخطيب البغداد في الجامع أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما قدم الكوفة قدم عليه قيس بن أبي حازم البجلي وكان قيس أروى رجل في أهل الكوفة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أكثر رواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكوفة من قيس بن أبي حازم وهو مخضرم قيس بن أبي حازم رجل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم ويبائعه فبينه في الطريق إذ النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين رحمه الله فاستقر فيما بعد الكوفة وكان لا أحد بهذه المدينة أوسع حديثا عن الصحابة منه فكان أن قدم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فلما قدم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال له أبو هريرة مرحبا بكم وأهلا مرحبا بكم وأهلا فهذا خلق جميل هذا الخلق خلق جميل ينبغي للمعلم ينبغي للشيوخ أن يتحلوا به وذلك مع طلبة العلم الذين يقبلون عليهم ويقصدونهم فإذا هم فعلوا ذلك فأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنس القادمون عليهم يأنس يا القادم إذا وجد الترحيب لكن إذا لم يجد الترحيب هل يعنس؟ لا يعنس فكان هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم يتأثون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤنسون هؤلاء القادمين عليهم بهذا الترحيب الذي يدخل الفرح في صدورهم وقلوبهم بل إن هذا التأنيس من المعلمين ومن الشيوخ للطلاب مما يورثهم المحبة في قلوب الطلاب هذا التأنيث من العلماء من المعلمين من المدرسين للطلبة إذا أقبلوا عليهم استقبلوهم بمثل هذا الخلق بطلاقة الوجه وبحسن الكلام فإذا استقبلوهم بذلك اشرأبت أعناقهم وطابت نفوسهم وانشرحت صدورهم فأنثوا وأووا إلى هذا المعلم الذي يستقبلهم بمثل هذا الاستقبال فيقبلون عليه والعكس لو وجدوا معلما متفهرا غليظا صضا في العبارة ينفرون منه ولهذا امتن الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الجميل وهو الرقة واللي لأصحابه رضي الله عنهم ولمن قدم عليه مقتبسا مستفيدا متفقها متعلما فكان عليه الصلاة والسلام المثال العظيم في هذا الباب قال الله جل وعز فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فإذا كان فضا غليظاً انفضوا من حوله هذا دلالة المنطوق دلالة المفهوم إذا كان ليناً رقيقاً رحيماً ماذا يكون يلتفون حوله وهذا الذي كان منهم رضي الله عنهم مع هذا النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بد من إلانة الخطاب إذا ألنت للضيف بالخطاب ولج عليك الباب ودخلت محبتك في قلبه وقد نقل الأطمع رحمه الله عن أعرابي سمعه يقول من لانت كلمته وجبت محبته انظروا هذه العبارة الجميلة من لانت كلمته وجبت محبته يعني استقرب في القلوب محبته لأن القلوب مفطورة ومجبولة على حب من أحسن إليها ومن الاحسان الاحسان في الكلام فإنك إذا أحسنت الخطاب أقبل الناس عليك الناس لا يريد منك دينارا ولا درهما لكن إذا رأوا منك حسن الكلام وطيب الكلام وحسن الاستقبال أقبلوا عليك فهنا يقول الأصمعي رحمه الله سمعت أعرابيا يقول من لانت كلمته وجبت محبته ما أجمل هذا الكلام وما أحلاه يعني مع جماله هو حلو حتى في النطق ثالث من لانت كلمته وجبت محبته ذكر ذلك الخطيب أو أورد ذلك الخطيب في الجامع من لا كلمته وجبت محبته وأي لين بعد هذا الترحيب ومثل هذا الترحيب حينما يأتي الطالب وهو طالب صغير نعم مبتدئ أو يأتي الجاهل يريد أن يتعلم فيجد هذا العالم الكبير يقابله بهذه اللطافة مرحبا واهلا نعم فإذا وجد منه هذا الاستقبال أنس إليه وأحبه وأقبل عليه حتى إنك لا تكاد تراه يفارقه من حسن معاملته التي رأها منه بعد أن استدل عليها بطيب خطابه فينبغي للمعلم أن يستخدم هذه الكلمة مع الوافدين عليه والقادمين عليه لأنه بذلك يستجلب مودتهم ويتألفهم على يتألفهم على العلم وعلى تفصيل العلم ومعنى قوله مرحبا أي صادفت رحبا مرحبا معناه صادفت ووافقت ووجدت ولقيت رحبا بضم الراء صادفت رحبا والرحب السعب بضم الراء هي السعب الرحب هي السعب أما الرحب بفتح الراء فهو السعب في المكان السعب في المكان فلهذا يقال رحبة البيت ورحبة الدور يعني الساحة التي تكون أمامها فالرحب هو المكان الواسع والرحب هو السعة عموما وقد يفهم منها ما هو أعم فحينما يقول مرحبا أي رحبا طادفت رحبا فهذا يفهم منه معنى أعم فتجد منه السعة في كل جانب تجد منه المعاونة المالية تجد المعاونة بجاهه تجد المساعدة والمعاونة برأيه إضافة إلى علمه فالرحب هو المكان الواسع أو الشيء الواسع والرحب هو الساعة عموما فقد يزيدون أيضا بعض الأحيان مع مرحبا فيقولون مرحبا وأهلا كما تقدم معنا في أثر أبي هريرة أليس كذلك؟ ما تقدم معنا في حديث بورaira معه؟ أيه؟ أليس كذلك؟ لا. نعم. فإذا حينما يقول ويزيد الإنسان مرحبا وأهلا أو أهلا ومرحبا المعنى وجدت ساعة ووجدت أهلا أهلا سأنت بهم عن أهلك الذين ارتحلت عنهم في طلب العلم وساعة تجدها إن شاء الله فلست بالمكان المنقطع فيه. الذي تسلم فيه للهموم والغموط بل تجد إن شاء الله منا المواساة نف فهذا معناه مرحبا وأهلا فإذا معناه وجدت ساعة ووجدت أهلا وجدت ساعة إن وجدت أو نزل بك ضيق فاقمئن ووجدت أهلا إن كنت ارتحلت عن أهلك في طلب العلم فاستأنس أيها القادم فإنك لست بالمكان الموحش ولا بالمكان القفر بل قدمت على أهل وسعة فكما تركت أهل وسعة قدمت على أهل وسعة وهذا يحتاجه طالب العلم إذا قدم من سفر جاء من غربة جاء إلى غربة سرت الأهل والديار فإذا وجد حسن الاستقبال هذا مما يهون عليه العناء مما يهون عليه المشقة مما يهون عليه التعب وربما يهون عليه ضيق الفدر إذا رأى منك أيها المعلم ذلك فتطيب نفسه فيقيم في طلب العلم ولا يتضايق فينقلب سريعا فلا بد للمعلمين أن يتصفوا بهذا الأدب الذي اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة لنا عليه الصلاة والسلام وبذلك اتصف العلماء العاملون الربانيون رحمهم الله تعالى من سلفنا الصالحين طغي الله عنهم جميعا وقول المصن الناظم رحمه الله وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم في هؤلاء الطلبة أيها المعلم احفظ وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن وصايا المصطفى التي جاءت في هذا الحديث في حديث أبي سعيد وغيره كما تلونا عليكم طرفه قال فعلموهم فالوصية الأولى أن نعلمهم الوصية الأولى أن نعلمهم والوصية الثانية القفوهم أو القفو بهم يعني تلطفوا بهؤلاء المتعلمين القفوهم أو القفو بهم فهذه الوصية الثانية في الحديث والثالثة التوسيع لهم إذا جاءوا إلى العلم وكان في المكان زحمة أو ضيق فمر الطلاب بالتوسيع لهم ووسعوا لهم جاء ذكره في الحديث أيضا وجاء أيضا وفهموهم وفهموهم إذن فلابد مع حسن الاستقبال من حسن الوفادة ومن اعداد القرى لهؤلاء وما قدموا يريدون القرى الحسي وإنما قدموا يريدون القرى المعنوي يريدون العلم فعليك أيها المعلم أن تبدأهم بعد الترحيب والتأنيس لهم والتطمين لنفوسهم عليك أن تقبل عليهم بتعليمهم ما يحتاجون إليه من العلم أو ما سألوك عنه أو ما رأيت حاجتهم إليه فعليك أن تعلمهم ما يحتاجون إليه مما سألوك أو لم يسألوك عنه مما ترى حاجتهم إليه فهذا حق لهم عليك وقد قدموا عليك ووفدوا عليك وتركوا الأهل والديار ومن حقهم عليك أن تلقف بهم وأن تكون هينا لينا معهم وأن تكون رحيما بهم ودودا حتى يقبلوا عليك وإياك والغلرة عليهم فإن فعلت فإنك قد خالف سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتعلمين فإن سنته عليه الصلاة والسلام مع المتعلمين اللطف بهم والأحاديث في ذلك كثيرة جدا فمنها حديث من أساء صلاته أليس كذلك ومنها أيضا الحديث الذي تكلم في صلاته مع الحكم سلما ومنها حديث الذي بال في المسجد كيف علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطف به وهكذا فنجب أن تلزم اللطف مع هؤلاء المتعلمين فهذا هو الخلق الأول الثاني بعد أن تبدأ بتعليمهم تتصف باللطافة معهم وتكون لينا عليهم لا فضا غليظا فينفروا منك والثالث أيضاً أن تكرمهم وتوسع لهم في المجلس إذا كان في المجلس ضيق ودخل عليك الضيف دخل عليك السائل من بعيد دخل عليك طالب العلم الغريب فإنك تدنيه وسيأتي إن شاء الله معنا عن السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم بعض من ذلك فإذا أدنيته إذا جاءك متعلم غريب ليس من أهل البيت البلدة ورأ منك التقريب له والإذناء له فإنه يفرح بذلك ولا لا يفرح لأن العادة جرت أن أهل بلدة المعلم هم الملتفون حوله وألطب به أو القدماء من قلابه الذين قد قدموا من زمن بعيد والغريب إذا جاء يحس في أول قدومه بوحشه فهو يحتاج إلى الإيناس فإذا وصيت بأن يتفسحوا له في المجلس وأن يدنى ويقرب منك فإنه يفرح بذلك أشد الفرح وكأنه أحفت بأنك كأنك تعرفه من سنين فينبغي لك أن تدنيه وقد كان أبو سعيد رضي الله عنه مثالا في ذلك فكان إذا جاءه هؤلاء ووفدوا عليه لم يزل يقول مرحبا مرحبا أدنوا أدنوا يعني اقتربوا تقربوا تقربوا حتى يقتربون إليه فيلقي عليهم بعد ذلك الحديث فإذا وجد هذا الطالب من معلمه فإنه يحبه وإنه يلازمه ولا يكاد يترك حلقته وأيضا الأدب الرابع أو الوصية الرابعة التي جاءت في هذا الحديث مما أشار إليها الناظم بقوله وفيه محفظ وطايا المصطفى به أن تفهمهم أن تفهمهم تعلمهم حتى يعلموا وتفهمهم حتى يفهموا يفهم العلم يفهم الحديث يفهم الفقه يفهم الدروس التي أنت تلقيها على الناس فإذا كانت هذه الصفات عند المعلم عند العالم عند المدرس أحبه طلبته من أهل بلده ومن القادمين عليه بل ويشيع ذكره في الأقطار ويشرق ويغرب فتلقى الناس يحبونه على السماع وهذا أمر محسوس مشاهد في قديم الزمان وحديثه وفي زماننا المعاصر هذا كان على هذا الخلق شيخنا وشيخ شيوخنا أيضا شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن بازد فإنه لم يلحقه فيما أعلم أحد في هذا الباب فقد كان آية في هذا رحمة الله تعالى عليه وفي جميع مشايخنا خير الذين درسنا عليهم وتلقينا عليهم ولكن هذا محل إجماع وضربنا به المثل لأن كثيرا من الناس أحبه بالسماع وإن لم يلتقي به وما ذاك إلا بلطفه لمن قدم عليه فتعلم على يديه أو يحتاج إليه فنفعه بكل ما يستطيع في هذا الجانب فينبغي للمعلمين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وليعلم أن الأمر كما قال الأصمعي رحمه الله إذا كان في المعلم والمتعلم أربعة خصال اتفق أمرهما وتم يقول الأفنعي إذا كان في المعلم أربعة خصال وفي المتعلم أربعة خصال اتفق أمرهما وتم إذا كان في المعلم أربعة خصال وإذا كان في المتعلم أربعة خصال ويروى إذا كان في العالم وكلاهما ورد بهذا اللفظ وهذا اللفظ إذا كان في العالم أربع قطار وإذا كان في المتعلم أربع قطار وورد إذا كان في المتعلم وإذا كان في المعزم هذا وهذا أربع قطار يعني هذا فيه أربع وهذا فيه أربع اتفق أمرهما وتم فإن نقصت واحدة من واحد منهما لم يتم أمرهما إن نقصت واحدة من واحد منهما لم يتم امرهما امرهما والذي يهمنا الذي في المعلم قال فأما الأربع اللواتي في المعلم اسمعوها قال فالعقل العقل والصبر والرفق والبذل إذا كان في العالم أربعة خصال، وفي المعلم المتعلم أربعة خصال اتفق أمرهما وتم وإذا نقصت واحدة من واحد منهما لم يتم أمرهما. ثم بدأ بالخصال التي في المعلم وهذا الذي هم منا نحن. قال فأما اللواتي في العالم فالعقل والطبر والرفق والبذل. كم؟ أربع العقل والصبر والرفق والبذل البذل قال رحمه الله لأن العالمة الآن يشرح هذه الأربع الآن يشرح هذه الأربع قال لأن العالم إذا لم يحسن تدبير المتعلم بعقله لأن العالم إذا لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه أمره إذا ما كان عنده حسن تدبير يدبر به الطلبة اختلطت الأمور على الطلاب أليس كذلك؟ فلهذا يحتاج الطلبة إلى التنظيم في الأوقات والدروس والكتب والأو... وال... وال... وال... والمعلومات نعم. وفي الحفظ والتسميع ونحو ذلك يحتاجون إلى ترتيب فالعالم المعلم المدرس بحسن عقله يحسن تدبيره وإذا حسن تدبيره انتظم أمر المتعلمين عنده أما إذا لم يحسن التدبير للمتعلمين فإنه يختلط عليهم الأمر ولا يحسن حينئذ تعلمهم ويقول وإن لم يكن له صبر وإن لم يكن له صبر عليه يعني على المتعلم من له إذا ما كان عنده صبر على الطلبة لا يمكن أن يعلم إذا كان ما عند المعلم صبر هذه الخصلة الثانية لابد للعالم من أربع خصال العقل والصبر فإذا لم يكن له صبر من يمل التعليم ما يجلس لأن الطلبة ليس كلهم على وثيرة واحدة. لا في العقل ولا في الآداب ولا في الحفظ فهم متفاوتون فيحتاجون إلى سعة صدر والوالد والمعلم ينبغي أن يكون على هذا الخلق عندهم سعة الصدر فإذا لم يكن لديهم الصبر على المتعلمين ملوا الثالثة الرفق قال رحمه الله فإنه إن لم يرفق به يرفق بمن؟ بالمتعلم فإنه إن لم يرفق به بغض إليه العلم وهذا صحيح إذا لم يكن المعلم العالم المدرس إذا لم يكن لطيفا كما تقدم معنا لينا رفيقا بطلابه فإن الطلاب ينفرون منه إذا كان غضا أفضا إذا كان فضا غليظ القلب سليط اللسان دائما وأبدا جاف فيه جفوة زائدة هذا يفر منه الطلبة وأنتم سمعتم الآية السابقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتنى الله به عليه والرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه هذا أولا ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فإذا لم يكن المعلم رفيقا بغض العلم إلى الطلبة فانحرفوا وانصرفوا عنه وذلك لسوء ما يجدونه من المعاملة لسوء ما يجدون من المعاملة كونه يغلض عليك مرة هذا ليس حجة نحن إنما نتكلم على الرفق كصفة مستديمة وأنه قد يغلض الإنسان في بعض الأحيان وقسال يزدجر ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحمه فالشاهد هذا باب لكن الباب الذي نتحدث فيه أن تكون الغلضة هي السمة الدائمة عند المعلم هذا غير, ما غير محبوب في المعلم لأن الطلبة ينفرون حينئذ منه وأما الخصلة الرابعة فهي البذل فلا بد للمعلم أن يبذل للطلبة ويصبر عليهم في هذا لأنه كما قال الأصمع إن لم يبذل لهم علمه لم ينتفعوا به إذا لم يبذل له العلم لم ينتفعوا به ما القيمة؟ لا شيء ما الفائدة التي جاءوا يريدونها يريدون الانتفاع فلم تبذل لهم أنت العلم انتفعوا فإذا لم تبذل لم ينتفع الطلبة فينبغي للمعلم أن يجتهد في ماذا في نفع طلابه يجتهد في نفع طلابه وأحيانا يكون ذلك على صحته على حساب صحته وعلى حساب بعض حوائجه الأصلية يضحي بها نعم لينفعهم لي فيجب عليهمهم في المقابل أن يعرفوا له عظيم حقه عليهم فإن المعلم قد يترك بعض الأحيان أمورا أساسية في حياته وأصليه عنده يحتاج إليها ويقدم طلبته على نفسه فهو مثل الوالدين يبران ابنهما بلقمتيهما ويصبران على الجوع هذا حال المعلمين فالمعلم يبر على حساب نفسه على حساب صحته على حساب راحته على حساب قضاء بعض حوائجه فإذا لم يبذل لهم لم ينتفعوا بعلمه فإذا وجد هذا من المعلم فيجب على الطلبة والمستفيدين أن يحفظوا لهذا المعلم هذا الحق وعليهم أن يكافئوه بمثل ما تقدم معنا من الآداب التي سبق ذكرها في اللقاء الماضي نعم فهذه هي الأربع التي في المعلم والأربع التي في المتعلم يعني لا تهمنا الآن فلعلكم يعني تؤخرونها لوقت آخر فالشاهد ينبغي للمعلم أن يكون على هذه الصفة لأنها صفه الحريصين على نشر الخير هذه الأربع مع طلبته في استقباله لهم لا بد منها من يعيدها علينا نعم العقل والصبر والبذل والرفق نعم والرفق العقل والصبر والرفق والبذل والرفق والبذل فهذه لا بد منها نعم قوله رحمه الله والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم سفاه ما كان في شورى إلى آخره هذه هي الوصية الثامنة من الناظم رحمه الله تعالى فهذه الأبيات الأربعة من قوله والني تجعل. إلى قوله وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهمي هذه الأبيات الأربعة كلها لطالب العلم في الوصية في أمر مهم ألا وهو إخلاص النية إخلاص النية فهذه الأربعة الأبيات كلها في إخلاص النية ابتدأها بالتصريح وهو قوله والنية تجعل لوجه الله ثم ثنا بقوله ومن يكن ليقول الناس يطلبه فهذا ضد الإخلاص في النية وكذلك ومن به يبتغي الدنيا فهذا أيضا ضد الإخلاص في النية في طلب العلم ثم ذكر الإشارة إلى الزواجر التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في من؟ خلط نيته بسوء نسأل الله العافية والسلامة أو كانت أصل نيته كله سيئ نسأل الله العافية والسلامة فإذا هذه الأبيات الأربعة كلها تتحدث عن إخلاص النية فلا بد لطالب العلم من الإخلاص في النية في زمان التعلم لا بد له من ذلك الإخلاص في النية في زمن التعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا في الحديث المتفق عليه إنما لعمان بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى فمن أهم ما ينبغي أن يتحلى به المشتغلون بالعلم حتى العلماء حتى العلماء لكن خص به المتعلم لأن المتعلم سوء النية وخلط النية في جانبه أكثر وأسرع بخلاف المعلم الذي قد تعلم وجالد نفسه وجاهدها ووصل إلى رتبة طيبة أو رسته الخشية من الله تبارك وتعالى فهنا وإن كان هذا الأمر يصلح للمعلم والمتعلم يصلح للعالم والطالب الدارس إلا أنه خص به هنا جانب المعلم لأن الشوب النية غالبا في ابتداء الطلب فلما كانت في هذا الجانب أقوى خصصة بالذكر خصصة بالذكر وإن كان استصحاب صلاح النية مشترك في حق العالم والمتعلم واضح مع سر الأبناء هذا ليس قصرا فقط على المتعلم لكن لأن شوب النية والتخليط في النية الغالب أنه في جانب الطالب أفضل وذلك لقلة علمه في ابتداء طلبه بخلاف العالم فخف به وإن كان الأمر لا يختف به حقيقة فينبغي أن يهتم المشتغلون بالعلم علماء وطلاب علم أن يشتغلوا بهذا يشتغلوا بتصحيح النية صدق النية الإخلاص فيها وذلك بأن يبتغوا بعلمهم تعلما وتعليما وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة وجه الله والدار الآخرة فالإخلاف أتات كل عمل والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل ما شورك فيه لا يقبل من العمل ما شورك فيه قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية وقال جل وعلا ومن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد والعلم طلبه عباده لله تبارك وتعالى طلب العلم الشرعي عباده لله تبارك وتعالى وإذا أطلقت العلم لا يراد بها إلا العلم الشرعي وما عدا فإنما يعرف المراد بالإضافة منه يعرف المراد منه بالإضافة علم الطب، علم الفلك، علم الهندسة، علم الحساب، علم الرياضيات، علم الكيمياء علم الفيزياء، علم النجارة إلى غير ذلك بالإضافة أما العلم هكذا مفرد بدون إضافة فلا يطلق إلا على ما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في قول الناظم ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا لمعتصم لمغتنم فالشاهد هذا العلم ينبغي أن يكون الطالب له والمعلم له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 إلى الله وقصده إلى الله تبارك وتعالى مبتدأا وطلب فهجرته إلى الله جل وعلا ثوابا وأجرا فلا تكرار في الكلام فالأول مقصد وطلب والثاني ثواب وأجر فإذا ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم أولا رضى الله تبارك وتعالى ينبغي له أن يصحح النية فأول ما يكون طلبه للعلم قصدا منه إرضاء الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فهذا ندب. من الله تبارك وتعالى لعباده أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى وأن يقصد بعلمه الدار الآخرة وذلك يعني أن يكون علمه هذا الذي طلبه إنما أراد به أن يدله على جنات النعيم والمعنى أنه يعرف الحلال فيأتيه والحرام يعرف ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتثل ويعلم ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيجتنب فهذا هو الطريق الموصل إلى جنات النعيم جعلنا الله وإياكم من أهلها وثالثا ينوي به إزالة الجهل عن نفسه فإن الجهل قبيح ولو لم يكن في الجهل عيب إلا تنفصل أهله منه لكفى بذلك عيبا لو لم يكن في الجهل عيب إلا تنفصل أهل الجهل منه يعني تبريهم منه الجاهل هل تجد جاهل يقول أنا جاهل لا إذا خاطبت قال أنا أعلم الناس فيكفي الجهل ذما أن يكون صاحب الجهل متبرئا منه لأنه عار وكفى بالعلم فخرا وشرفا أن يدعيه من ليس من أهله فكل واحد يريد أن يكون إيش؟ عالما لا يريد أن تقول عنه أنه جاهل فيكفل العلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله ويكفل الجهل ذما وعام أن يتبرأ منه أهله فلو ما كان في الجهل إلا هذا لكفاه ذما ولو ما كان في العلم إلا هذا لكفاه فخرا وشرفا فينبغي للإنسان أن ينوي بذلك رفع الجهل عنه فيتعلم ما لا يسعه جهله من العلم الواجب عليه أولاً وهذا سيأتينا في قوله وبالمهم المهم مبدأ لتدركه لتدركه فينوي رفع الجهل عن نفسه وثالثاً أو رابعاً لا أدري العد عندكم رابعاً ينوي بهذا التعلم إحياء الدين وإظهار السنن وإبقاء الإسلام ينوي بهذا إحياء الدين وإظهار السنن والإبقاء على الإسلام فإن دين الإسلام لا يبقى إلا بالعلم فإن دين الإسلام لا يبقى إلا بالعلم فإن الله سبحانه وتعالى لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس أو الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا قبض هؤلاء العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا ولا يمكن أن تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله إذا ذهب العلم تماما قامت الساعة على شرار الخلق إذن فبقاء الدين بالعلم بقاء الإسلام بالعلم فهذا العلم ينوي به طالب العلم الحفاظ على هذا الدين إحياء الدين نشر السنن إبقاء الإسلام ظاهرا وذلك بإظهار معالمه وإبراز محاسنه والرد على أعدائه الذين يتنقصون منه أو ينالون منه فهذه الأمور لا بد أن ينوي بها الإنسان ويعالج نفسه في الطلب حينما يمتدئ مقبلا على التعلم وعليه أن يحذر كل الحذر من الأخلاق الأخرى السيئة التي أشار إليها الناظم فلا ينوي بعلمه استجلاب حطام الدنيا هذا أولا ضد ذلك تماما ولا ينوي بعلمه طلب إقبال الناس عليه ما شاء الله له حلقة له طلاب كثر حلقة أكبر الحلق في البلدة الفلانية أو في المسجد الفلاني نعوذ بالله من ذلك إذا كان هذا هو المقطد لا كان هذا هو المقطد فالجهل خير منه نسأل الله العافية والسلامة وكذلك عليه أن يحرص ألا يقصد بعلمه اغتيال المناطب في الدنيا يغتال الولايات بهذا العلم نعم يلبس العلم من فوق وهو يغتال به المناطب يريد أن يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين ولا لا نعم جاعل العلم له بازية يعني الطير هذا الذي يصاد به نوع من أنواع الصقور الذي يقال له البازي احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين أين رواياتك في سردها أو في ذمها؟ عن ابن عون بين... وابن سيرين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواءا للمجانين إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين فإياك إياك يا عبد الله أن تغازل بعلمك الولايات والمناطب تريد المنصب؟ تريد أن تكون واليا على شيء من الأشياء بيت المال لآسة القضاء ألفت ألمر بالمعروف النهي عن المنكر إدارة الجامعة الفلانية إدارة الكلية الفلانية إدارة المدرسة الفلانية أو إدارة الوقف الفلاني ونحو ذلك فهذا كل من مناصب الدنيا نعوذ بالله من ذلك ولا يجوز لك أيضا أن يكون همك في طلب العلم أو أن يكون القصد من طلبك للعلم تحطيل السنة عليك تحطيل السنة عليك من الناس فلان عالق فلان حافظ فلان فقيه فلان محدث ما شاء الله هذا سيكون حبك من الدنيا وتقدم على الله تبارك وتعالى وأنت قد خسرت الدنيا والآخرة فاحذر يا عبد الله من هذا احذر أيها الطالب من هذا, من هذا الداء داء حب المديح حب السنة حب الإشارة إليك بالبنان فإنه قد ورد في ذلك الوعيد الشديد في كتاب الله تبارك وتعالى مما أشار إليه الناظم وسيأتي وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة خرجه أبو داود وغيره من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة أو لم يجد عرفا الجنة وأيضا جاء عنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين أول ما تسجر بهم جهنم يأتي الله بهم يوم القيامة فيعرفهم نعمه عليهم فيعرفونها فيقول للأول ماذا عملت فيها بها أو فيها فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك فيقول الله له كذب وتقول له الملائكة كذب ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار والعياذ بالله فنعوذ بالله من غضب الجبار والثاني الذي قاتل فيعرفه كما تقدم أيضا فيقول ماذا عملت يقول يا رب قاتلت حتى قتلت قتلت فيك فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت فيؤمر به فيلقى على وجه في النار نعم إنما قاتلت لي يقال جواد وقد قيل والأول قرأت لي يقال قارئ وقد قيل فيلقى على وجه في النار والثاني يلقى على وجه في النار والثالث صاحب المال أنفقته فيه فيقول الله كذبت تقول له الملائكة كذبت إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل فيؤمر به فيلقى على وجهه في النار والعياذ بالله نعم ولهذا قال الناظم ابن رسلان في الزبج عند الشافعية وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن أخذ من هذا الحديث أول ثلاثة تسجر بهم جهنم يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة فيجب على الإنسان أن يبتعد عن ذلك غاية البعد ويحذر منه غاية الحذر وجاء أيضا عن كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء ولفظ أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء وفي لفظ يجادل به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار نسأل الله العافية والسلامة ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تعلم العلم لثلاث لا تعلم العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء وسيأتي إياك واحذروا ما راتست فيه فيه سيأتينا. أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم ثم قال وابتغوا بقولكم وفعلكم وابتغوا بقولكم وفعلكم كيف هذا؟ قال مطب ظاهر وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله تعالى فإنما, فإنما عند الله يبقى وما عندك وما سواه يفنى، فإنما عند الله يبقى وما سواه يفنى، فلهذا ينبغي للعالم والمعلم والمتعلم أن يترفع عن هذا المقبض والمتعلم من باب أولى، كما قلنا، لأن جانبه إيش أضعف، لأن جانب المتعلم أضعف. فالدينار يحرفه والدرهم يصرفه وهكذا الدينار يحرفه والدرهم يصرفه درهم شيء قليل يصرفه أما الدينار كثير فيحرفه فنسأل الله العافية والسلامة وأنتم ترون كم من سلفي أقبل على العلم في هذا الزمن فحرفه الدينار وإذا به مؤسسات وإذا به ندوات وإذا به جمعيات وإذا به استثمارات وترك العلم والتعلم فالدينار يحرف كما أن الدرهم يصرف فلا يصرف أنكم عن العلم شيء من حطام الدنيا فإن الدنيا حقيرة ذليلة ليست بشيء وسيأتي إن شاء الله نزيد كلام على ذلك فالواجب للعالم أو على العالم والمتعلم أن يتفطنوا لهذا فإن الأمر جد خطير وننبه على هذا لأننا في هذا العصر بالذات هذه الجمعيات والمؤسسات التي تأتي الآن على الساحة ويسمونها الدعوية أول ما تركز على حرف وصر طلبة العلم تفسدهم بالمال وإذا بك بعد أن كنت ترى نظارة في وجوههم وحرفهم على طلب الحديث والفقه والسنة والأثر تجدهم كالكلاب المسعورة أكرمكم الله بعد أن دخل حب الدينار والدرهم في قلوبهم فتبدلت حالهم وتغيرت أخلاقهم فتجد الكذب والبهتان والحرص على الدنيا والتنافس عليها والعيب والذم منهم لأهل الدعوة الحق إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هؤلاء لم يفضل لهم إلا أصحاب العلم الحق وأصحاب الفقه الحق الذين يهدون بأمر الله وبه يعدلون فهم يعادونهم لأن هؤلاء يبثكون بالكتاب يبثكون الناس بالكتاب ويدعونهم إلى العلم وإلى البقى على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وأولئك يريدون أن يحرفوهم فأول ما يصطدمون يصطدمون بهؤلاء العلماء وكم من شخص أو بقى نفسه فأهلك آخرته بدنيا نسأل الله العافية والسلامة وذلك أنه كم من عمل يتطور بصورة عمل الآخرة كم من عمل يتطور بصورة عمل الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية وكم من عمل يتطور بصورة أعمال الدنيا ثم يطير من عمل الآخرة بحزن أمنية فإنك أول ما تقوم في طلب العلم تأتيك هذه الوساوس وتأتيك هذه الخطرات فأنت تجالد نفسك حتى تغلبها بأمر الله تبارك وتعالى قال إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى من طلب هذا العلم من طلب هذا العلم لله تعالى شرف و في الدنيا من طلب هذا العلم لله تعالى هذا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الذي كان لجده أبي إذحاق التبيع تعصا موسى لموسى يقولون فيه يقولون فيه كان لجده تعصا موسى لموسى لأنه هو قائده ويعلم حديثه حتى إنه يعلم مدخوله من صحيحه ولذلك يعني أخذ عنه وخرج له صاحب الصحيح عن جده وكان قد اختلط والذين قالوا إن البخاري لم يخرج لأبي إسحاق السبيعي من طريق يون... هذا أخطأ وهم وحديثه في البخاري وذلك لأنه حافظ لحديث جده وكان ابنه أبوه يونس يقول ابني إسرائيل أحفظ لحديث جده مني أحفظ لحديث جده مني فهذا يون... إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله يقول من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة ومن لم يطلبه لله خسر في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية والسلامة وينبغي لكل طالب علم أن يتفكر في تعلمه هذا العلم كيف يرضى أن يستبدل به الدنيا يتفكر فيه على هذه الصورة أنا أطلب من كل طالب علم أن يتفكر كيف يبيع العلم بالدنيا يتفكر في العلم على هذه الصورة فإذا تفكر فيه على هذه الصورة تفكرا صحيحا لا أظن ذلك إلا مفيده بإذن الله تبارك وتعالى كيف يفكر يقول أنا تعلمت هذا العلم وما حصلته إلا بالكد الشديد وبالجهد الكثير <تصفيق> فهذا يدل على شرفه وعلى علو منزلته أفيليق بي أن أصرفه مع عزته ورفعته في مقابل هذه الدنيا الدنيا الحقيرة يتفكر بس هذا التفكر كل الدنيا حقيرة في مقابل العلم ما بين أقطارها في مقابل العلم حقير فإذا تفكر الإنسان في تده ونصبه وتعبه في تحصيل هذا العلم ثم فكر بعد ذلك يستبدل به هذه الدنيا الدنيا إنه والله لأحبط لا إن فعله ألا ترى إذا كان معك دينار ذهب وقيل لك تستبدله بدرهم مغشوش درهم لكنه مغشوش ما نحن بدينار درهم تقبل درهم مغشوش فيه فضة وفيه غير الفضة حديث تقبل ولم تقبل؟ طيب هذا درهم طيب إذا كان حديد خسيس من باب أولى هذا معدن نفيس ذهب تستبدله بحديد خسيس؟ ما يمكن فالعلم نفيس فلا تستبدله بالخسيس تعبت وكدحت وجهدت حتى حصلته فلما بلغت أو كدعته بالخسيس الرخيص هذا والله يدل على الحماقة فيعني الواجب على العبد أن يتفكر في هذا العلم وفي الذي يقابله هل يستحق أن يعطيه في مقابله ولا لا؟ أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن لزمته عفة النفس أكرم يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجمه إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الضمع وما كل برق لاحلي يستفي الزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعمة إلى أن قال أشقى به غرسا وأجنيه ذلة يعني العلم إذن فاتخاذ الجهل قد كان أحزم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهب فكلما رأيت إنسانا يجري خلف الدنيا فعلم أنه نف وهبدأ بالعلم نف وأنتم سمعتم عتاب الأولين وليلوايه فقط بن علي ولبيت المال فكتب له ابن المبارك يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين إلى آخر الأبيات فيجب على طالب العلم أن يحفظ علمه وأن يصحح نيته فإن هذه الدنيا فانية وهي حقيرة ذليلة لا ينبغي أن تكون عوضا ينقذ فيها العلم فمن فعل ذلك فهو الأحمق والله ولهذا قال القائل هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تصم بسحرها قوما وتعم فهم متحيرون Over us هذه هي حال الدنيا هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل عاشق الدنيا أذل من الذليل تصور أي ذليل عاشق الدنيا أذل منه الدينار يقيمه والدرهم يقعده عبد الدينار والدرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا بعض المتبجحين يقول تكفرون الناس هذا قول نبي لا صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبده الدينار تعيس عبده الدرهم تعيس عبده القميص تعيس عبد القميلا تعيس وانتقص وإذا شيك فلن تقص إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى فهذا نسأل الله العافية والسلامة الدنيا قليلها يصرف فكثيرها ماذا؟ يحرفه وكم عرفنا وللأسف انتقل من العلم إلى هذه الجمعيات والدعوات التنظيمية كما يزعمون فأضاع العلم وما بذلك بل أراد أن يضيع طلاب العلم في أفطار المعمورة فاحذروا من هذا الصمت على حلقكم إن قلبتم إلى بلدانكم فإنهم والله قطاع الطريق على أهل العلم وقطاع الطريق على طلبة العلم نسأل الله العافية والسلامة فمما ينبغي لطالب العلم وللعالم أن يذل نفسه بالطمع ويحترذ كل الاحتراج عما فيه مذلة العلم وأهله يقول الناظم رحمه الله ومن به يبتغي الدنيا ومن به يبتغي الدنيا فليس له ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخصر بصفته في موقف الندم وسمعنا الأحاديث ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم وسمعنا الأحاديث ثم أشار إلى ما ورد في القرآن في سورة الشورى وهو قول الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب هذا الذي في الشواه. من كان يريد حرة الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرة الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. وفي سورة هود من كان نعم؟ وفي سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخلون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما فنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذا في سورة هود والثالث قوله وفي الإسراء وفي الإسراء سورة الإسراء من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنما يطلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو أي نعم فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه الثلاثة المواطن في كتاب الله تبارك وتعالى وليعلم أن العلم من أفضل العبادات بعد أدائ ما افترضه الله على العباد من الواجبات، فإذا أراد به الدنيا ليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. قال أنا رضي الله تعالى عن من طلب الحديث أو قال من طلب العلم. يقول أنا رضي الله عن من طلب الحديث أو قال من طلب العلم. شكر يريد به الدنيا لم يجد حرف الآخرة. من طلب الحديث. أو قال من طلب العلم يريد به حرف الدنيا لم يجد حرف يريد به الدنيا لم يجد حرف الآخرة لم يجد لم يجد حرف الآخرة وقيل لسفيان رحمه الله سفيان الثولي قول أنث من طلب الحديث أو قال من طلب العلم يريد به الدنيا لم يجد حرف الآخرة فقيل لسفيان الثوري رحمه الله من الناس؟ من هم الناس إذا قيل الناس الناس الذين يملؤون الفم والعين والصدر إذا رأيتهم من الناس؟ قال العلماء. قيل له من الناس؟ قال العلماء. قيل ومن استفلا؟ قال الظلمة. من استفلا؟ تفلت القوم حط القوم منهم؟ قال الظلمة. فقيل له أيضا فمن الغوغاء من الناس قال العلماء. من الظلمة قال السفلة من السفلة قال الظلمة لا يظلم إلا من هانت نفسه عليه فهو من أسفل الناس نسأل الله العافية والسلامة قيل له فمن الغوغاء اسمعوا الجواب قال الذين يكتبون الحديث يأكلون به الناس الذين يكتبون الحديث العلم يأكلون به الناس يتأكلون به قيل له فمن الملوك قال الزهاد. من الملوك الزهاد. الذي يرتضي بما عنده ولو كان قليلا مع عزة نفسه وطيانة دينه ولا يعرضها للخطأ يعرض دينه ونفسه للخطأ ولهذا قال ابن الوردي في مرشدة الخلان ملك كسرى عنه تغني كسرة ومن البحر ابتزاء بالوسل. ملك كسرى كسرى واحدة تكفيه عنه. وأنا حر ليس لأحد علي منه أقول بما أدين الله به بملئ فيا يخطب الناس ودي ولا أخطب ود أحد فأقول بأمر الله ولا أخشى إلا الله تبارك وتعالى ملك كسرى عنه تغني كسرة ومن البحر اجتزاء بالوشل الوشل الـ الـ أول المطر أول المطر الخفيف جدا الذي لا يكاد يحس نعم هذا هو الوشل فيكفيني هذا الوشل القليل يبل به ريقة من الدنيا عن أن تكون عنده الأموال مثل البحار ملك كسرى عنه تغني كسرة ومن البحر اجتزاء بالوشل فيجب على طالب العلم أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى في هذا الجانب فيحفظ هذا العلم ويصونه، فإنه قد شقي به غرسا فلا يجنيه ذلة فإنه قد شقي به غرسا يعني شقي فيه تعب شقي فيه يعني تعب في تحصيله في شقي به غرسا فلا يجنيه ذلة ومهانة حينما يأتي وقت الثمرة يجنيه مذلة يبيعه بالدنيا إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزمه كما قال الشريف الجرجاني في هذه الأبيات ولعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه الأبيات والثاني قوله أو الذي بعده إياك واحذر ممارا تستفيه به كذا مباهات أهل العلم لا ترمي فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في هذا قد تقدم معنا في هذه الأبيات في هذه الأحاديث التي سقناها سابقا ونقف عند قوله والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا ورحمة يقول هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا جزاكم الله خيرا يقول شيخنا جزاكم الله خيراً. أين نجد هؤلاء المعلمين؟ فلم يبق منهم إلا القليل ولا نكاد نجد ولو وجدنا إما أن يكون درسه للعامة أو للخاصة. ولا نستطيع أن ندرس عليه على منهجية طلب العلم طالب العلم مع هذا كله قد تجد مضائقه من طرف الدولة بطرد الطلاب لغير المقيمين فأين نجد وصية نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الجو... السؤال أظن يحتاج إلى درس نعم أقول الدولة لم تطلب لم تطرد طلاب العلم أنا لو جئتني تستأذن علي بغير أدب يمكن ما استقبلك وحاشاك لست من أهل هذا لكن أقول لهذا السائل يعني اجعلني شخصية وهمية وهذا السائل أو القائل شخصية وهمية شخصية وهمية من أحسن القرع ولج ولج ومن جد وجد ومن زرع حصد فأحسن الزرع وأحسن القرع فإنك جو وتجد بإذن الله تبارك وتعالى. والله جل وعز يقول تلبيوتها من أبوابها. فالواجب عليك أن تأتي من الباب. فإذا جئت في إقامة طيبة فالحمد لله لك الطلب وستجد لأنك على سعة. وإن كانت الإقامة ضيقة فخذ بقدر ما تستطيع في هذه المدة ثم انقلب راشدا حافظا شرفك. إذا لم يتأتى لك فأنا نطيحتي لأبنائي لا يعرضوا نفسهم للمهانة والمذلة وأعذ من عندنا طلبة العلم فنحن لا نحب أن نراهم يعرضوا أنفسهم للمهانة فإذا كانت الإقامة ثلاثة أشهر أو شهر أو شهرين أطلب فيها بقدر الاستطاعة ثم انطلق وهكذا في مجيء آخر وثالث ورابع حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ومدمن الأخلق بضي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجاء فإذا حاولت مرة وما حصلت إقامة لعلك تحاول المرة الثانية وتحصل الإقامة فيحصل لك إن شاء الله ما تريده من العلم والكرامة بحول الله تعالى وقوته وأما كونهم قليل فهم من قديم الزمن قليل والحمد لله ما داموا قليل فاحرص على أن تأخذ من هذا القليل أو عن هذا القليل قبل أن لا يكون شيئا أن يعدم فلا تجده فالحمد لله ما داموا قليلين فيعني قديما قيل وقد كان وقد كنا نعدهم قليلا وقد صاروا أقل من القليل فالحمد لله ما دامهم موجودين لكن تقول قليل نعمه أنت وجدت فذهب إليهم والله سبحانه وتعالى الموفق والمعين زاوية أخرى وهي أنك تريد أن تطلب عليهم على الطريقة التأصيلية فلا يمكن هذا أن تأتي إلا إذا وجدت واحدا منهم متفرغا للتدريس التطوعي أما إذا كانت عنده الأعمال النظامية وعنده التدريس إذا كان عنده في شتلك التدريس, التدريس النظامي وله طلب فادخل معه من حيث وجدت الطلبة قد بدأوا والفوت هذا حاول بقدر ما تستطيع أن تستدركه عليه فأهل الحديث قديما يأتون إلى المحدث وهو يحدث لكتابه فيسمعون من أثنائه وفاته يعني أجزاء منه فإما أن يأخذها عليه بعد وإما أن يأخذها إجازة وإما أن يسمعها نازلة وإما أن لا يحصل له شيء من هذا كله فيقولون سمع الصحيح بفوت أو بفوت يسير منه أو سمع من باب كذا إلى كذا فأنت أن تحصل خير من أن لا تحصل والله المستعام وهذا يقول شيخنا أنا سلفي ولله الحمد من المغرب والإخوة السلفيون سيفتحون دار الحديث أريد منكم كلمة موجهة للإخوة وما هي النصيحة التي توجهها إليكم أنا لا أدري أين هذه الدار الذي أوصي به بناء على هذا السؤال أن يلتزم هؤلاء الفاتحون لهذه الدار اسم الدار الحديث اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجود نصا صريحا للرسول نمي سامت منابرهم واحمل محابرهم والذم أكابرهم واحفط لحالك إن تنزل بسوحهم أسلك منارهم والذم شعارهم هذا أول ما يجب أن تلتزمه تسلك منارهم تسير في الطريق التي ساروا عليها وتتزيى بشعارهم واحتطر حالك إن تنزل بسوحرهم فلا تكن إلا معهم لا تكن هذه الدار إلا على ناجي أهل الحديث كما ذكرت إنها دار للحديث فإذا كانت للحديث فلا يكون فيها إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يخدمه وتكون جارية على سنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا لا تقدم على الحديث قول أحد من الناس كائنا من كان والعلماء إنما يستضاء بكلامهم ويستعان به على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهم السلسلة فيما بيننا وبين الرسول صلوات الله عليه وسلم أما أن تكون أقوالهم هي الحاكمة على كلام الله ورسوله فلا هذا هو الذي قال الله فيه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمتيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون فالأصل هو كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح الإجماع والقياس الجلي فإنه لا سوى ذلك سبيل للهدى وما, و وما لغير الله حكم أبدا ولا سوى الشرع سبيل للهدى والشرك في التشريع منه ينفجر شرك العباد بالعزيز المقتدر فلا تقدم على قول الله ورسوله قول أحد كائنا من كان ثم هنا سائل يقول هل الذي يتابع الدروس عبر الانترنت أو يسمع شريط تحفه الملائكة إذا كانوا في مجلس ليس لهم إلا السماع نعم فإن شاء الله تعالى يندرج تحت ذلك لأنهم اجتمعوا على السماع وهذا السماع حي منقول إليهم فهم بمنزلة من يسمع منك في القدم من وراء حجاب كالمرأة إذا حدثت من وراء حجاب بعد أن يعرف بها محدثها أو من حجب من من له منزل من ابناء الصلاطين وكان يسمع مع طلبة العلم في الحلق لكن بينه وبينهم ستار فأرجو أن يكون إن شاء الله تعالى من هؤلاء ويلحق بهم وفضل الله واسع وهذا يقول شيخنا بارك الله فيكم بين الفينة والأخرى من قطر بين الفينة والأخرى فتن تطال العلماء تدخل طالب العلم بحيرة كبيرة فماذا يفعل طالب العلم في مثل هذه الحالة عليه أن يلزم غرز من عرف صدقه من علماء السنة ونصحهم فإن الفتن لما عصفت في عصر أحمد شيوخ أحمد وأطران أحمد وسلامذ أحمد كانوا يقولون أحمد فعليك بغرض هؤلاء الذين يعرفون الفتن إذا أقبلت أما الذين لا يعرفونها إلا إذا أدبرت فهؤلاء إلى عبرة به وهذا يقول ما الحكمة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للوفد من أنتم ليعرف من أينهم نعم يعرف من أينهم بلدهم ربما يحتاج في معرفته من البلد التي جاءوا فيها أن يعاملهم يكرمهم بحاجة يعني قبيلة قوية قبيلة ضعيفة لحقهم مشقة لحقهم فقر لحقهم عنا فينزلهم المنزل التي يحتاجون وهذا يقول كيف يعامل السلفي إذا كان من آل البيت وما هو حقه علينا حقه علينا أن نحبه حبه حب الأول الإسلام والحب الثاني لقرابته الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما بأمر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا نحبه مرتين من جانبين من جانب الأول جانب الإسلام الجانب الثاني أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول عرفنا وصية الأصمعي المتعلقة بالمعلم فما هي المتعلقة بالمتعلق فق تماما أنه ما فاتك منها شيء بدرس الأمس وهذا يقول ما رأيك في القول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله نعم هذا قاله السلف وأرادوا به كما ذكرناه مرارا أنه حينما يبدأ في الطلب يكون له همة نعم ولكن هذه لما تختلط أنا أريد قاضي وثالث يقول أنا أريد أن وثالث رابع يقول أنا أريد أن أكون أعميد كلية وأريد أن أكون مدير جامعة ونحو ذلك فمثل هذا في أول سبابه متصور من على قدر عقله لكن حينما يدخل في العلم فيتوسع ويقرأ هذه النصوص يورده ذلك المخافة في قلبه فتنقلب هذه التطلعات فأورثه العلم الخشية لله تبارك وتعالى فزاحم هذه الأشياء حتى أخرجها وطردها فبقي هذا القلب لله تبارك وتعالى حبا وإخلاصا مع الإذعان له تبارك وتعالى ويقول هناك شيء يقدم اجازات في التخريج هل يوجد اجازات في تخريج لحاديث أنا ما أعرف تخريج لحاديث في, في الاجازات في التخريج ما أعرف اللهم إلا أن يكون يريد أنه يعني يشهد له بأنه صار متمرس يعرف التخريج هذا علم باب آخر فإذا كان يريد هذا بمعنى أنه يشهد له بأنه صار عالما يستطيع أن يخرج عالما بطرائف التخريج وأشهرها الخمس فإذا كان يريد هذا فهذا يخضع إلى ما يخضع إلى دراسته وتقويم هذا الشيخ الذي درسه له فإذا رآه متأهلا فنعم يعطيه على ذلك وهذا بينه وبينه وهذا يقول كيف يجمع طالب العلم بين طلب العلم وطلب الرزق خاصة إذا لم يكن له ما يعينه على الرزق فما يحتاجه لطلب العلم من الكتب وغيرها هذا سيأتي عليه الجواب في آخر الدرس بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله نعم وهذا يقول أردت إذا أردت بطلب العلم التدريس وإذا سولت وإذا سألت ها سألت وإذا سئلت أفت الناس هل هذا يقدح في الإخلاس إذا كنت أردت التدريس لنفع الناس لا يقدح في الإخلاس وإذا كنت أردت التدريس للرفعة على الناس وتملأ الكيس فهذا يقضح في الإخلاق والله أعلم وصلى الله وسلم